بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لا اول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله أت아هم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين تَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعت ملينة او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله ويخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفت عليه من خيل ولا ركاب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 وَنَصْرُهُمْ فضلًا من الله ورضوانًا وهم ينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا الله ورسوله أولئك هم الصالحون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على دون سِهُمْ وَلَوْ كَانَ دِيْهِمْ خَصَاصًا وَمَنْ يُقَشُّ حَرَفُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ يُقَشُّ حَرَفُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا பூன <muchas> فقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لان اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان قاتلوا لا ينصرونهم ولا ان نصروهم ليولن الاربا ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر و باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون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 لا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ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 له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماء